حتى إذا بلغ النكاح نعم يا ولدي فماذا قال مولانا الإمام القرطبي في ذلك قال الإمام أي حتى إذا بلغ الحلم لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وقال إن البلوغ يكون بخمسة أشياء ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحمل فاما الحيض والحمل فلم يختلف العلماء في انه بلوغ وان الفرائض والاحكام تجب بهما واختلفوا في الثلاثه فاما الانبات والسن فقال بعضهم خمس عشرة سنه بلوغ لمن لم يحتلم وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السن وقال اصبغ ان الحد الذي يسهم فيه في الجهاد ولمن حضر القتال واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة فتح الله عليك يا ولدي وبارك فيك الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام سبحان الله, الله لا اله الا الله والله اكبر والان يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله امس قال ابن عبد البر هذا في من عرف مولده واما من جهل مولده وعده سنه فالعمل فيه بما روى نافع عن اسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد الا تضرب الجزيه إلا على من جرت عليه المواسي وقال عثمان في غلام سرق انظروا إن كان خضر مئزره فاقطعوه وقال عطية القرضي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظه فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاد ومن لم ينبت منه مستحياه فكنت في من لم ينبت فتركني وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما لا يحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع عشرة سنة فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب عليه الحد وقال مالك مرة بلوغه أن يغرد صوته وتنشق أرنبته وعن أبي حنيفة رواية أخرى تسع عشرة سنة وهي الأشهر وقال في الجارية بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر وروى اللؤلؤي عنه ثمانية عشرة سنة وقال داود لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة فأما الإنبات فمنهم من قال يستدل به على البلوغ روى عن ابن القاسم وسالم وقاله مالك مرة اخرى والشافعي في احد قوليه وبه قال احمد واسحاق وابو ثور وقيل هو بلوغ الا انه يحكم به في الكفار فيقتل من انبت ويجعل من لم ينبت الذراري ولا اعتبار بالخضره والزغب وانما يترتب الحكم على الشعر وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحددته قال أصبر قال لابن القاسم وأحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ وقال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ وقال الزهري عطاء لا حد على من لم يحتلم وهو قول الشافعي ومال إليه مالك مرة وقال به بعض أصحابه وظاهره عدم اعتبار الانبات والسن قال ابن العربي إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوة والسن التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من سن لم يعتبرها ولا قام في الشرع دليل عليها وكذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الإنبات في بني قريضا فمن عذيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ولا جعل الله له في الشريعة نظرا هذا قوله هنا وقال في سورة الأنفال عكسه إذ لم يعرج على حديث ابن عمر هناك وتأوله كما تأوله علماؤنا وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسهم له وهو ابن خمس عشرة سنة وبين من لا يطيقه فلا يسهم له فيجعل في العيال وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث والله أعلم المسألة الرابعه قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم أي أبصرتم ورأيتم ومنه قوله تعالى آنس من جانب الطور نارا أي أبصر ورأى قال الأزهري تقول العرب اذهب فاستأنس هل ترى أحدا معناه تبصر قال نابغه على مستأنس وحدي أراد ثورا وحشيا يتبصر هل يرى قانسا فيحذره وقيل آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد ومنه قوله تعالى فإن آنستم منهم رجدا أي علمتم والاصل فيه ابصرتم وقراءه العامه رشد وقرا السلمي وعيسى والثقفي وابن مسعود رشد وهما لغتان وقيل رشدا مصدر رشدا ورشدا مصدر رشدا وكذلك الرشاد والله اعلم المساله الخامسه اختلف العلماء في تاويل رشد فقال الحسن وقتادة وغيرهما صلاحا في العقل والدين وقال ابن عباس والسدي والثوري صلاحا في العقل وحفظ المال قال سعيد بن جبير والشعبي إن الرجل لا يؤخذ بلحيته وما بلغ رجده فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رجده وهكذا قال الضحاك لا يعطى اليتيم وإن بلغ مئة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله وقال مجاهد رشد يعني في العقل خاصة وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه وهو مذهب مالك وغيره وقال أبو حنيفة لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقلا وبه قال زفر بن الهذيل وهو مذهب نخعي واحتج في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع وفي عقدته ضعف فقيل يا رسول الله احجر عليه فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبع فقال لا أصبر فقال له فإذا باعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا قالوا فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل عليه الصلاة والسلام ثبت ان الحجر لا يجوز وهذا لا حجه لهم فيه لانه مخصوص بذلك وقال الشافعي ان كان مفسدا لماله ودينه او كان مفسدا لماله دون دينه حجر عليه وان كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فعلى وجهين احدهما يحجر عليه وهو اختيار ابي العباس والثاني لا حجر عليه وهو اختيار إسحاق المروزي وقال الثعلبي وادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة المسألة السادسة إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين إيناس الرشد والبلوغ فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال كذلك نص الآية وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا ايناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة قال أبو حنيفة لكونه جدا وهذا يدل على ضعف قوله وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي فإن هذا من باب المطلق والمقيد والمطلق يرد إلى المقيد باتفاق أهل الأصول والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله. وإذا إذا الله الله أكبر. وإذاً يا عم فإن ثبوت الرشد شرط أساسي لدفع مال الصغير إليه. نعم يا ولدي والرشد كما شرح لنا الإمام هو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا. ولا يصرفه في حرام وإذا بلغ الشخص وكان غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار وفقا لظاهر النص القرآني وهكذا يا ولدي فقد أدركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله